بسم الله الرحمن الرحيم قوسي تلك آيات الكتاب المبين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 إن في العون على في الأرض وجعل على شياء سويف طائفة منهم يذبح أبناؤه. مذبح أبناءهم ويستحي سائهم إنّه كان من المرسلين. ونريد أن نمن على الذين استويفوا في الأرض وناشأ لهم. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم منهم ما كانوا يحذرون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 إليك وجعلوه من المرسدين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت رأة فرعون قرة عين لي ولكن لا تقتلوه عشاء فعنا حون اتخذه ولده وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبذي به لولا لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهلا يشعرون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 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غفلة أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتك وهذا من عدوك. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو وظل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين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 مركلا غوي مضيم فلن ما ان ارا يبطش بالنبي هو عذب لهما قال قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالألف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 قَالَ يَا نُوسِمَا إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِعُونَ بِكَ لِيَقْتُنُوكَ فَاخْرُجِ فَاخْرُجِ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خُوْعِفًا اتمقبد اا ربنا نجني من القوم الضالين فلما توجهت القوا امديا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدي لي سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أم من الناس يسخون ووجد ووجد من دونه امرأتين تجودان آلما خطبكما قالتنا لا نسخي حتى يصدر العاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال فَقَالَ لِرَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ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 قال لأهلهم كذؤؤ إن جاءن استنار لعل يأتيكم لعل يأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. فَلَمَّا أَتَاهُنَّ نُودٍ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ فِي البُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَاءَ إن يا أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأت تهزك أنها كأنها جائزة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 أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واظلم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك فَتَنِي كَبُرْهَانَنِي مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي Aku telah membunuh mereka, maka siapa yang akan membunuh mereka? Dan saudaraku Harun telah فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سناشد عضدك بأخيك ونجعل لك مسلاطا فلا فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بجنات فلما جاءهم موسى بآياتنا بجنات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقالوا يا ربي آلم بمن جاء بالهدى من عندك بمن جاء بالهدى من عندك ومن تكون لهم عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي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 واستكبره ووجوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرشعون فأخذناه وجنوده فنبذناه فنبذناهم في اليوم فانظر كيف كان راقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَرُّ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعَنَتْهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِهِمْ مِنَ الْمَقْضُوحِ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدا وهدا ورحمة لعلهم يتذكرون وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا فتطاول عليهم الْعُلُوُّ وَالْهَامُ وَمَا يَكُونُ كَتَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَطَّلُّ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَكِنَّ كُنَّا مُرْسِلِي وَنَعُوتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَهْدَيْنَا وَبِأَيِّ كَرَمَةٍ مِنْ رَبِّكَ لَتُنْدِي رَقَبًا مَا آتَاهُ مِنَ الذِّي قبلك أن لهم يتذكروا، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جرحه الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تباهرا وقالوا إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فَإِلَّا مِنْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعَلَمْ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُنَّ أَهْوَاءَهُ وَمَنْ أَوَّلُ ممن اتبع هواه بغير هدى مِنْ مَنْ تَتَبَعَهُوَ بِغَيْرِهُ دَنْ مِنَ الْمَالِ إِن إن الله لا يهدي القوم الضالين، ونقم وصلّي له وقولا لهم, لهم يتفكرون. الذين آتيناه الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمن به إن إنه الحق من ربنا قالوا وآبنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدعون بالحسنة السجاءة وبما ويدعون بالحسنة السجاءة مما رزقناهم يوم وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ, سلام عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيَّةَ انك لا تهدي من احببت ولن يكن الله يهدي من يضل وهو اعلم بالمهتدي وقالوا ان نتبع الهدى ما كانوا تخطف من أضنا أ ولم نمكن لكم حراما آمنا تجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدننا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 ومعا كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو, رسولا يتلو عليهم آياتنا وَمَا آتَاكُمُ الرِّبَا وَتَرْبُونَهُ فَلَا يَقُومُ لِيَدْعُوَ إِلَّا وَالْغَالِبُ ظَالِمٌ وَمَا أَخْرَجْنَا مِنَ الشَّيْءِ إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ما عند الله خير وأبقا أ فلا تقل أ فما وعدناه عن حسن فَهُوَ لَا قِيَّةِ كَمَا كَمَا مَتَعْنَى غُمَّةَ عَلَى حَيَاتِ الْدُنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ويوم يناديهم فيقول أين سركائي الذين كنتم تسعبون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليه ما كانوا أينا يعبدون فَلَدَعُوا شَمَكَهُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ فَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَمِعُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُكُمُ الْمُرْسَلِينَ عميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تياب وآمن وعمل صالحا فَأَنْتَ أَيَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُ الْخِيَارَةُ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 لا إله إلا هو له الحمد في الأولا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله أليكم الليل سرندا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون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 ونزلنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلناها تبرهنكم فعلموا أن الحق لله ووَلَّى عَنْهُمْ وَوَلَّى عَنْهُمْ ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبهوا عليهم وَأَنْتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَنَافِثَ حُلَّةٍ تُنُوءُ بِنُسْبَةِ أُولِي الْقُبْوَةِ إِذْ قَال لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ جَادَ وَيُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبَدَّلَ غِفْلَتَهُ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَلَاتَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغى الفساد في الأرض إن الله لا يحب الرجس دي قال إنما أتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من من هو أشد منه قبة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون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 إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم تواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاغا الا الصابين فخافت نبيه وبدارهم او فما كان لهم من شئاتين ونصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانا كنوب بالامس يقولون ويك ان الله يبسط رزق لمن يشاء من ايده ويقدر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 من جاء بالحسنة بله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إِنَّ اللَّذِينَ فَرَضْوا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَنْرَدُوكَ إلَى مَعْدِ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ أَبْلُهُ دَاءً وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وما كنت ترجو أن يرقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدرم الله إلغاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجع